يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسنو رؤوسكم وأيديكم إلى المرافق ومسحو برؤوسكم ومسحو برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبيد وإن كنتم جنوبا فتطهروا وإن